ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وَأَمَّسَ فلا تنهض وأما بنعمة ربك فحدث